شيء عظيم يوم ترونها تذهلكم منضع وتضع كل ذات حمل حملها وترى Şükür ki بسم الله الرحمن من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع يرتب عليه أن Yeah. وَنقرُ في لَ عَام م ن ش is <laughs> Şehrin مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۖ وَمِنَ النَّاسِ مَن seven yeah, Allah ala qal şeyin şey. ألَم تَْرَ أَ النَّ مَّ يَسْ جُدُ لَمَا فِي السَّمَت وَم فِيلَ أغُ وَشَّم ələmka عليه العذاب ومن في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق سيهم الحميم نصهر به ما في بطونهم والجلود وله مقامع من حديد كلما ان الله يعذ الخلد الذين امنوا وعملوا صالحا ولحقي جنات نكن تجري من تحتها لنهار يحلون فيها من ساور حتون فيها من ساور من ذهب ولؤل طيب من القول وهدوا إلى صراق الحميد إن الذين كفروا ويصدون عنه سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواه ومن يرد فيه بالخاد بظلم نزقه من عذاب نليم وإذ ذوأ دو... نَذِى إِذْرَاهِ مَمْكَنَ الذَّيْتِ اَذَاتُ الشِّرِّ Well, I'm there. Been... فَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّا عَلِمُوا Yes, sir. That's all Yeah. <laughs> لنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا اللجس من لوثان واجتنبوا قول الزمان Thank you. Ho, ho, ho. जो no. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَا سَكَنَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أمة وبشر المخبتين وبشر المخبتين Quan ه خ لَُم فيِيهَا خيرُ فَذقَُّ What? سَقَطْنَا هَلَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ